Dvacet osm. 28 je tun V hotelu stížnosti. Filfundok. Šekawa. Fii Sprcha nefunguje. الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل نتاچيتي لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن ممكنه تهات اورافيت اي يمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه na pokoji není telefon. La telefon filhurfa. La telefon filhurfa. Na pokoji není televizor. La televizion telefon filhurfa. La televizion filhurfa. Ten pokoj nemá balkón. La balkon šurfa, lilhurfa. لا يوجد بلكون للغرفة تن بوكوي الغرفة صاخبة الغرفة صاخبه تن بوكوي مالي الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغيرة جدا تن <الغرفة> بوكوي <صغيرة جدا> <الغرفة صغيرة جدا> الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. توبني نفنجوا. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. كlimatisation نفنجوا. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. تلفزيون يا a <totví> to se mi nelíbí. La la to je pro mě příliš drahé. A, A Máte něco levnějšího?